بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات فالعاصفات والناشرات فالفارقات فرقا فالملقيات أو إنما فإذا النجوم وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل عقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم مما ماء مهين فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ المكذبين ألم نجعل الأرض كفتا أحياء أو وجعلنا فيها رواس يشامخاتهم وأسقيناكم ما أنفرت ويل يومئذ للمكذبين إلى ما كنت إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من المهب إنها تغني بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين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 فَكِيدٌ وَيَلُؤِيَهُمْ أَذِلَّ الْمُكْذِبِينَ إِنَّ فِي ظِلَالٍ وَعْيُونٍ وَفَوَاكِهَا مِنْ مَا يَشْتَهُونَ قُلْ وَأَشْرَبُوهَا لِأَنِّي أَنْبِمَا تَعْمَلُونَ إنا كذا نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل للمكذبين فذي اي حديث بعده